انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثه ان تهو لكم انما الله اله واحد سبحانه ان له ولد له ما في السماوات وما في الارض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا قُلْ أيها الرسول للنصارى أَهْلِ الْإِنْجِيلِ لا تتجاوز الحد في دينكم ولا تقول على الله في شأن عيسى إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله أرسله بالحق خلقه بكلمته التي أَرْسَلَ بها جبريل عليه السلام إلى مريم وهي قوله كن فكان وهي نفخه من الله نفخها جبريل بأمر من الله فآمنوا بالله ورسله جميعا دون تفريق بينهم ولا تقولوا الآلهة ثلاثة انتهوا عن هذه المقولة الكاذبة الفاسدة يركن انتهاؤكم عنها خيرا لكم في الدنيا والآخرة إنما الله اله واحد تنزه عن الشريك وعن الولد فهو غني له ملك السماوات والأرض وملت ما فيهما وحسب ما في السماوات والارض بالله قيما ومدبرا لهم إذن ايها الاخوه هذه الايه الكريمة فيها رد على اعتقاد النصارى ولذا يجب على المسلمين في كل زمان ومكان أن يبينوا للناس الدين الخالص ويجب عليهم أن يردوا على العقائد الخاطئة ثم قال تعالى مبينا عبودية عيسى لن المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم اليه جميعا لن يانف عيسى ابن مريم ويمتنع ان يكون عبدا لله ولا الذين قربهم الله له ورفع منزلتهم ان يكونوا عبادا لله فكيف تتخذون عيسى الها وكيف يتخذ المشركون الملائكه الها ومن يأنف عن عبادة الله ويترفع عنها فإن الله سيحشر الجميع إليه يوم القيامة ويجازي كل بما يستحق إذا ربنا جل جلاله يلقن المؤمنين العقيدة لأجل أن يثبتوا على العقيدة وأن يقوموا بها وأن يؤدوا الواجب عليهم ولما بين ان الجميع سيحشره الله اليه فصل جزائهم في قوله فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله واما الذين استنكروا واستكبروا فيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا فأما الذين آمنوا وصدقوا برسله وعملوا الأعمال الصالحات مخلصين لله عاملين وفق ما شرع فسيعطيهم ثواب أعمالهم غير منقوص وسيزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وأما الذين أنفوا عن عبادة الله وطاعته وترفعوا تكبرا فيعذبهم عذابا موجعا ولا يجدون من دون الله من ولاهم فيجرب لهم النفع ولا من ينصرهم فيدفع عنهم الضر إذن الإيمان والعمل الصالح هما سبب النجاة والسعادة أما المعاصي فهي من الكبر كل معصية فهي استكبار عن أمر الله تعالى ولذلك إذا أليف الإنسان المعاصي فهو يخسر من ولاية الله تعالى ونصرة الله على قدر معصيته ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس قد جاءكم من ربكم حجة جليلة تقطع العذر وتزير الشبهه وهو محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلنا اليكم ضياء واضحا وهو هذا القرآن إذا على الإنسان أن يأخذ من هذا النور ليستضيء به في الدنيا فتتحول حياته إلى الأعمال الصالحة ولأجل أن ينتفع من هذا النور يوم القيامة وأما في القبر ففي القبر ظلمة لا يدفعها إلا العمل الصالح في الدنيا فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضلا ويهديهم اليه صراطا مستقيما فاما الذين امنوا بالله وتمسكوا بالقران الذي انزل على نبيهم فسيرحمهم الله بدخول الجنه ويزيدهم ثوابا ورفع درجات ويوفقهم لسلوك الطريق المستقيم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 ونور وهداية تدفع الحيرة والشهوات، اللهم اعصمنا من الشهوات ونجنا من الشبهات واجعلنا من عباده المؤمنين الذين يقومون لهذا الدين، يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.